وكذلك نجز الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود ان تلكم الجنه اورستموها اورستموها بما كنتم تعملون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 فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللعنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَيَبْغُونَهَا عِوِجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَتَمَاعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللَّهَ سنيع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله اكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبينهما حجاب وعلى الأطراف رجال يعرفونهم بزيماهم وعلى الاعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا منادا اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ودخول الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا علينا أن افضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياه الدنيا فَلْيَوْمَنَنَسَاهُمْ فَلْيَوْمَنَنَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ